تايؤتينا الله من فضله ورسوله انا إلى الله راغبون انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل ضربتا من الله